صُمُّ بُكْ مُنْ عُمْيٍ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْكَ صَجِبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمَاتٌ رَعْدٌ مَبْرَ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 إن الله على كل شيء قدير يا أيها الأعبدو ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون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 أَلَئِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ على الملائكة فقال,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 هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكرون نعمة يالتي أنعمت عليكم وأوثوا بعهدي أوف بِعَهْدِكُمْ بعهديكم وإياي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 وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ ثر قنا بكم البحر فأنجيناكم أو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 ثُمَّ نَبْعَثُ نَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ والسلوى. من طيبات مَا رَزَقْنَاكُمْ لَمْ يَظْلِمُ نَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 كُلُوا <تقلأ> <تصفيق> وَاشْرَبُوا مِنْ رِسْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ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 إهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم فظربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله Zalik b-än-üm-kan-û-ý-k-þ-û-n- û n b ä y ât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 عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها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 من لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون.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 أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين sanan wazil qurbaa wal yataama wal masaakeen wa qul lin naasi husnan wa aqimiss salaata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 وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت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 ينبئ به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق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 يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا نقول ضرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم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 وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذريتي قَالَ لَا ينال عهد الظَّالِمِينَ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 قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهًا واحدًا ونحن له مسلمون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 وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةِ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ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 وَمَا كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رَحِيمٌ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة تَرْضَاهَا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 تندود ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما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 ثَمَنُهُ طُرٌّ غَيْرُ بَالٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اسْمَعْ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 فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ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 وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصدتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي معلّه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 فَإِن زَلَلْتُمْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ إِلَّا يهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر فإلى الله ترجع الأمور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 وَإِنَّ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُتَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ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 لا تضار غالدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما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 من ذل الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له الضعف كثيرة والله يقبض ضياب سط وإليه ترجعون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 وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ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 ولا يحيطون بشيء من علمه إِلَّا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم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 V’nzr ila pimar k, v’lnej g’lkek ayetel l’l-nas. V’nzr ila l’gizam k, ifa nşiz’ha,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 إِلَّا لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطًّا فَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 فاتقوا يوما ترجعون فيه إلَى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل نسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل